بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام ص ا د كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج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 وكم من ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعوى لنرسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنخصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت م و ا د ي ن ه فاولئك هم المفيحون ومن خفت م و ا د ي ن ه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا ولقد مكناكم في ا ل أ ر ض وجعلنا لكم فيها معاي ش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا ل ادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أ ل ا تسجد إ ذ امرت قال أ ن ا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قال فاهدق منها فما يكون لك ان تتكدر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم مبعثون قال إن من المنظرين قال فبما اويتني ل أ ق ع د ن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أ ي د ي ه م ومن وعن خ ل ه م وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين قال اخرج منها م ذ ك و م ا مدحورا لمن تبعك منهم لان أ جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلان م حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين ن لهم الشيطان ليبدي لهما الشيطان عنهما وقال ما نهاهما وقال ما وخاتمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين ف د ل ه م ا بغور ر فلما ذاق شجره بدت لهما سواتهما و ط ف ا يحصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة وناداهما ربهما أ ل م أ ن ه ك م ا عنه ا س م ا إن الله ش ي ط ا ن ك ا ل ربنا ظلمنا ن أ ف س ن ا لنا وإن و لم ترحض ت ى لبعض عدو ولكم في الأرض عدو ومتاع مستقر في قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء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 ك م ا ب د أ ك م تعودون ف ر ي ق ا ه ء الله وفريقا حق ع ي ه م ل ة إ ن م ا ل ش ي ا ط ي ن أ و ل ى ي ح س ب و ن ن أ ه م مهتدون ي ا بني آدم خ ذ و الله زينتكم عندكم م س ج د و و ا واشربوا ولا تسرفوا إ ن ل الحسنى قل من حرم د ي ن ة الله التي أ خ ر ج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في ا ل ح ي ا ة الدنيا خ ا ل ص ة يوم ا ل ق ي ا م ة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 ف إ ذ ا جاء اجلهم لا يستاثرون ساعتهم ولا يستقدمون يا بني آ د م اما ي أ ت ي ن ك م رسل منكم ي ق ص و ن عليكم آ ي ا ت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 م ن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا أ و كذب ب آ ي ا ت ه أ و ل ئ ك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إ ذ ا ج ا ء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 جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلونا يضلون فاتهم عذاب ا ضعفا منا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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أ ن ت الكم ا ل ج ن ة أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون ونادى اصحاب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب النار أ ن قد وجدنا رحمه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويدعونها عوجا وهم ب ا ل آ خ ر ه كافرون وبينهما حجاب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 واذا صرفت ابصارهم في قاء اصحاب النار قالوا ربنا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 اصحاب ا ل ج ن ة أ ن أ ف ي ه و ا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين فاخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم ننساهم كما ن س و ل ق و م ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل يرضون إ ل ا تاويل يوم ياتي تاويل ي قد و نسوه ل الذين من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي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 ا ل م ح س ن ن ي و ه و النابلسي ذ ي يرسل للعلوم ا ق ل ا س ن ا ه ل ب ل د م ي ه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 ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي و أ ن ا لكم ناصح أ م ي ن ا و ع ج ب ك م أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره قد جاءتكم بينكم ن ربكم هذه ن ا ق ة الله لكم آ ي ة ف ذ ع و ه ا ت أ ك ل في أ ر ض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم ع ذ ا ب أ ل ي م واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم تتخذون م ن س و ع ه ا قفورا ت ن ح و ن ا ل ج ب ا ل ب ي و ت ا فاذكروا للعلوم الاسلاميه قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آ م ن منهم اتعلمون أ ن صالحا مرسل من رب ه قالوا إ ن ا بما أ ر س ل به مؤمنون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 ان امراته كانت من الغابرين وانفرنا عليهم نطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين والى مدين اخاهم شعيبا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 م ن آمن به و ت ب س و ن ه ا عوجا واذكروا إذ كنتم ق ل ي ل ا ف ك س ر وانظروا ك ك م ي ف كان ع ا ق ب ة ا ل م ف س د ي ن وإن ك ا ن ا م ي ه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 قد ا س ت ر ي ن ا على الله كذبا إ ن عدنا في مله قم بعد إ ذ نجانا ل ل ه منها وما يكون لنا أ ن نعود فيها إ ل ا أ ن يشاء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 الذين كذبوا شعيبا كانوه أ لم ي شعيبا ا بخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م رسالات ر ب ونصحت َََُْ لكم َُْ فكيف َََْ ا س َ ا على َ قوم كافرين َِ وما َ أ ارسلنا ََْْ في ِ ق َ ر ْ ي َ ة ٍ من ِ نبي َِ إ ِ ل َّ ا أ َ ر َ خ ْ ن َ ا أ َ ه ْ ل َ ه َ ا ب ِ ا ل ْ ب َ أ ْ س َ ا ِ ا ل ن ا ض ر ا ء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا و قد ا ا ل و ق مست ب ا ء ن ا الضراء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 ولكن ك ذ ب و ا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون أ ف أ م ن أ ه ل القرى ان ياتيهم ب أ س ن ا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل, أهل ان ياتيهم باسنا رحم وهم يلعبون افانوا أ مكر الله فلا يامن مكر الله الا لقول م خاسر أ و ل م يهدر الذين يرثون ا ل أ ر ض من بعد أ ه ل ه ا أن لو نشاء وصدناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 م ج ا ن ح ا ش ر ي ي ن أ توكيرا بكل ل ساحر ع م وجاء ا ل س ح ة فرعون ق ل و ا إ ن لنا ل اجرا إن كنا نحن الغالبين قال قالوا يا موسى إ م ا أ ن ت ل ق ي و إ م ا أ ن نكون نحن المهلكين قال أ ل ق و ا فلما أ ل ق و ا سحروا اعين الناس والسحر ترهموهم وجاءوا بسحر عظيم و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن الف عصاك ف إ ذ ا هي تلقت ما ي أ ف ك و ن فوقع الحق وبطل ما كانوا يعمدون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين قالوا آ م ن ا برب العالمين رب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 وما تنتم منا الا ان آ م ن ا ب آ ي ا ت ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صدرا وتوفنا مسيرين وقال الملا من قوم فرعون ا ت ذ ر موسى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض ويدرك و آ ل ه ت ك قال سنقتل أ ب ن ا ء ه م ونستحيي نساءهم وإن ف و ق ه م ا ه ر و ن قال م س ل ق و م ه ا س ت ع ي ن و ا ب ا ل س ي ل ل ع ل و ا إن ا ل أ ر ض ل ل ه ه ي و ث ا م ن ي ش ا ء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 وان تصبهم س ي ئ ة ليطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مما تاتنا به من آ ي ه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فَأَرْسَلْنَا ل ن ؤ م ن ن ل ك و ل ن ر س ل ن م ع ك ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ف ل مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م ل ي ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م ي ه م س و ل ي ه م س ؤ و ل ي ل منهم ق ا س م في ا ي م بأنهم ب ك ذ و الله بآياتنا وكانوا عنها ا غ ف ي ن وأورثنا ا ق و الحسنى ذ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 قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آ ل ه ه قال إ ن ك م قوم تجهلون إ ن هؤلاء م ت ب ر و ن وفضلكم على العالمين و إ ذ ارجيناكم من آ ل فرعون يسونكم م و سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم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 وقال موسى ل أ خ ي ه ه ر و ا نخلفني في قومي و أ ص ل ح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال أ ر ن ي انظر إ ل ي ك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل ف إ ذ استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلّى ربه للجبل جعله دك وخر م و س و ع ق ا ف ل م ا أفاق ق ا ل س ب تبت ح ا ن ك إ ل ي ك وأنا أ و ل ا ل م ؤ م ن ن ي ق ا ل ي ا م و س ى إني اصطفيتك ع ل ى ا ل ن ا س برسالتي وبكلامي فخذ ما اتيتك و ك م من الشاكرين وكتبنا له في ا ل أ ل و ا ح م ن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 ت خ ذ و ه سبيلا وان يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا ذلك ب أ ن ه م كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 ولما سقط في أ ي د ي ه م و ر أ و ا أ ن ه م قد ظ ل و ا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا و ي غ ف ر لنا لنكونن من ا ل ق ا س ر ي ن ولما ردع موسى إ ل ى قومه غضبان اسفا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 فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت أ ه ل ك ت ه م من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 واكتب ْ لنا ََ في ِ هذه الدنيا َُْ ح َ س َ ن َ ة ً وفي َِ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ إ ِ ن َّ ا هدنا َُ ا ل َ ي ْ ه ِ قال ََ عذابي َُ ص ِ ي ب ُ به ِِ من َْ أ َ ش َ ا ء ُ ورحمتي َََْ وسعت ََ كل َُّ ش َ ي ْ ء ٍ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 أولئك هم المفلحون هم قل يا ايها الناس اني رسول الله إ ل ي ك م جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا إله إلا و ي م ن و ا بالله و ر س و ل ه ا ل ن ب ي ا ل أ م ي ا ل ذ ي يؤمن ب ا للعلوم ه ا ت ه و ا ت ب ع و ه ل ع ل ك م ي ه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 فانبدست منه اثنتا ع ش ر ة ت عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من وفي الصيدات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه و ا ل ذ و ا منها حيث شئتم وقولوا حطه وقولوا شقه وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم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 يَعْدُونَ فِي السبت اذ ل س َّ ب ْ ت ِ إ ْ تاتيهم َ أ ِِْ حيتانهم َُُِْ يوم ََْ سبتهم َِْْ شرعا ُ ويوم َََْ لا َ يسبتون ََِ لا َ ت َ أ ْ ت ِ ي ه ِ م ْ نَبْلُونَ كَذَلِكَ بما كانوا يفسقون و إ ذ قالت أ م ه منهم لمتعظون قوما الله مهلكهم أ و معذبهم عذابا شديدا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 أ ن ج ي ن ا الذين ينهون عن السوء و أ خ ذ ن ا الذين ظلموا بعذاب ب ي س بما كانوا يفسقون فلما عتوا عمانه عنه قلنا لهم كون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 وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم فخلف من بعدهم خلف ورف الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ر ف الكتاب أ الأدنى خ ذ هذا و و ن عرض ي سيغفر لنا و إ ن ياتهم عرض مثله ي أ خ ذ و ه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أ ن لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والداء ا ل آ خ ر ه خير للذين يتقون ك افلا تعقلون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 ما آتيناكم بقوة. خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون س و إ ذ أ خ ذ ربك من بني آ د م وأشهدهم أ على ن ف س ه م ألست ا ء الله د ن ا أن ت ق و ل و يوم ا القيامة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 ذلك مثل القوم الذين ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا و أ ن ف س ه م موسوعه النابلسي ل ه ف ض ل ل و ل ئ و م ا ل خ ا س ل ق د ر ن ا ج ه ن م ك ث ي ر ا الجن من لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أ ع ي ن لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء ي ج ز و ن الله ن و الحسنى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 أ و ل م يتفكروا ما بصاحبهم من ج ن ة إ ن هو إ ل ا نذير مبين اولم ينظروا في ملكوت ا ل س م ا ل س م و ا ت والارض وما خلق الله من شيء وان ع س ان يكون قد ق ت ر ب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من فلا هادي له هادي و ن ذ ر م في طبيانهم ي م ع و ن ي س أ ل و ن ك ع ن ا ل س ا ع ة أ ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ع ه لا يجليها ل و ق ت ه ا إ ل ا ه و سهلت في السماوات و ا ل أ ر ض لا ت أ ت ي ك م إ ل ا ب ر د ه ي س أ ل و ن ك ك أ ن ك حفي عنها قل إ ن م ا علمها عند الله و ل ك ن أ ك ث ر الناس لا يعلمون قل لا أ م ل ك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا إ ل ا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من ن ف س واحدة و ج ع ل م ن ه ا زوجها ل ي س ك ن إ ل ي ه ا ف ل م ا تغشاها ح م ل ت ح م ل ا خفيفا ف م ر ت به الاسلاميه تهتنا صالحا لنكونن من الشاكرين صالحا فلما اتاهما صالحا ج ع ل ل ه ش ر ك ا فيما اتاهما ف ت ع ا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 سواء عليكم ف د ع و ت م ه م أ م أ ن ت م ص ا م ت و ن إ ن الذين تدعون من دون الله عباد أ م ث ا ل ك م فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها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 رضي الله عنهما وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أ ن ف س ه م ي ن ص ر و ن وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإما ينظر من الشيطان بالله إنه عليم ان ل ش ي ط ا نزر ف الذين س ت ع ب ا ل عليم ل ه إنه إن سميع ا اتقوا اذا مسهم طائف موسوعه ب م م ا و ن ا ب ل س ي ه ثم للعلوم ا ل ا س ل ا م ب ي ا ت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 واذا قرئ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضوعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسلمون